بَتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَنَا بِهِ كل مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ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 لَلَذِينَ التَّقَوَّيْنَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إن انا امننا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسهام شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما وأول العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وَنَخْتَلِفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ من تَشَاءُ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 إن الله اصطفى آدَمَ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إن 113. لذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 114. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك برحمة صادقا بكلمة من الله وسيد وسيد وحصروا ونبيا من الصالحين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 ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريما وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يختصمون.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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَّا اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَد بِأَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 ثم إلينا مرجعون فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وما لهم من ناسرين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَائِنٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا أَلَّا نَعْمُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن اول الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودَّتْ طائفةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أَهْلَ الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.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 بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم فمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاقلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة وَلَا يزكيهم وله عذاب أليم.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 ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كنوا عبادا لمن دون الله ولكن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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا بِهِ به ولا تنصرون له قال أقرت وأخذتم على ذالهم إصرى قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وما أُوتِي موسى وعيسى ونبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون وما يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 لن تقبل توبتهم وأولئكهم ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفّر فليقبل من أحدهم فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولا وفدا به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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قُل فَاتُوا بالتوراة فَتَلُواها إن كُنتم صادقين فَمَنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاآكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ اللَّتِي بَرَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعْنِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَةً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 وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ يَرْدُوْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا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 فألَفَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانُ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ يُمْفِي هَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتأمرون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم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 مِنَ الناس وحبل من الناس النَّاسِ بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة 118. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون, ويقتلون الأنبياء بغير حق 119.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالا من دونكم لا يألونكم خبلا لا يألونكم خبلا وَدُمَا عَلِّتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَرْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قد بينا لكم الآيات إنكم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عبوا عليكم وإذا خلو عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكهم حسنة تسوءهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها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 اذن المطائفتان منكم ان تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِطَمْأْنِينَةِ قُلُوبِكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر למי يشاء ويعذب مَن يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرِّبَا أضعفا مضاعفا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 عرضها السماوات والأرض عِدَّة للمتقين الذين يُنفِقون في السَّرَائِ وَالْبَرَائِ وَالكَاظِمِينَ الغِيظِ وَالكَاظِمِينَ الغِيظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون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 وليُمحِصَ اللهُ الذين آمنوا وينحَقَ الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفإما تأوَقُتَ لَمْ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَيْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أملاً عسى يغشى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون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 وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم تُوفى ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِيْمٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 أَلَفَدَرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْأَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فيرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خَوْفٌ خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بالنعمات من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرنا عظيم. الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاخشوهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم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 لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين كثيرا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 فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 17. سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار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 أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون